فالشطات نشطان والسابحات سبحان فالسابقات سبقان فالمدبرات أمرا يوم ترجف الواجفة تتبعها الوادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافره اذا كنا عظاما نخره قالوا تلك اذا انتره خاسره فانما هي زجره واحده فاذا هو هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوام اذهب إلى فرعون إن قل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبيرة فكذب وعصى ثم أذبر يساع فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله لكان الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أجد خلقا أم السماء سَمْكَهَا فَسَوَاهَا وَأُطْشَ لِي لَهَا وَأَخْرَجَ الضُّحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ تَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَا هَا وَمَرُوعَهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعَلَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَ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 وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف لقال ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى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 بَفُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا